قلب انكسى من ولينا قلب انكسى من ولينا قلب انكسى من ولينا جيب الطفل يا حزينة جيب الطفل يا حزينة هادري بعطاش قلب أدري نفسي في صدرا في صدري وتقبل من عدري لو جي بتوي دمو ما تجري راد الضمى وهذا حين جي بالطفل يا حزينة ورد انكسى من ولينا جيب الطفل يا حزينة جيب الطفل يا حزينة <تصفيق> جيب الرضي عطف نارا بعيون بعد انكسارا ولي لها يلبشارا وثدي السهارا انتظارا وانت دمعه ترضينا جيب الطفل يا حزينه يا حسين لو بينك سالم من وجينا في الولاد فرفريده ودموعه ماضي انتي بيده فامي رضيعي وريده يروي الخلود بوريده ينظر لي ما تنظرينا جيب الطفل يا حزينة کیسه من وینه کیسه من وینه جیکت طوفن یا حزینه جیکت طوفن یا حزینه مٹو بلا وش بدی نفس السهام ينفي لاي يحضن حنيني بحنينة جيب الطفل يا حزينة قلط انكسى من ودينا قلط انكسى من ودينا جيب الطفل يا حزينة